أن المباح ليس جنسا ما وجب وغير مأمور به الا طلبه بيّن لك أولا ان الاصوليين قد اختلفوا في الندب هل هو مأمور حقيقة ام انه على جهه المجاز ورجح كونه مأمورا حقيقه فكونه المشهور في هذا النوع هو المامور حقيقه او هذا القول هو القول المشهور عند الاصوليين الذي شهره ثم بين لك ان المندوب وكذلك المكروه في الاصح يعني في قول الاصح ويقابله ما هو ليس به اصح مكلفاً بمعنى انه تكليف ليس مكلفا مندوب ليس حكما شرعيا تكليفيا فان كان هو حكم شرعي وكذلك المكروه ليس حكما شرعيا تكليفيا ونفي التكليف لا يستلزم نفي كونه حكم شرعي فثم فرقوا بين المسالتين ولذلك المباح حكم شرعي لكنه ليس بحكم تكليفي لذلك قالوا المباح ففصل بين المسالتين بخلاف صاحب اصل حيث قال وكذا المباح وكأن الخلاف كذلك في درجته وقوته في المباح كما أنه في المندوب والمكروه والصواب يقال ثم خلاف في المندوب والمكروه والاصح انه ليس مكلفا عند المصنف ابن الناظر والصواب ان كلا منهما تكليف والمباح ليس فيه خلاف ولذلك انتقل صاحب الاصل جمع الجوامع لما قال وكذا المباح كذا المباح كاي مثل ذلك المباح في ماذا في كونه مختلفا فيه والأصح أنه ليس مكلفا به والامر ليس ليس كذلك فلما نفى تكليف عن هذه الاحكام الثلاثه قال فرجح اي ترجحه حد ماذا حد التكليف قال في حده اي حد التكليف الزام ذي الكلفه أي صاحب الكلفة عرفنا ان الكلف مراد بها المشقة فيما صلح فيه أو عليه اهل الوصول لا طلبه اذا ذكر لك تعريفين تعريف الاول الزام ذي الكلفه اذا قلنا الزام ذي الكلفه حين اذا تعين وتحدد ماذا؟ تحدد التكليف في الواجب والمحرم إذا عرفنا التكليف بانه الزام ذي الكلفه تحدد التكليف في نوعين فقط الواجب حكم شرعي تكليفي لأن فيه الزام وكذلك المحرم حكم شرعي تكليفي لأن فيه الزام فخرج المباح وخرج فخرج المندوب والمكروه والمباح اللي ليس في واحد من هذه الثلاثه تكليف يعني ليس فيه مشقه وليس فيه الزام وعلى القول الثاني التعريف الاخر لا طالبه اي طلبه ذي الكلف حينئذ دخل فيه الواجب والمحرم والمندوب والمكروه طلبه طلب طلب ايجاد وطلب ترك كف طلب الايجاد دخل فيه الواجب والمندوب وطلب الكف دخل فيه المحرم المكروه حينئذ على ذلك يكون المندوب مكلفا به وكذلك المكروه مكلفا به والاباحه ليس فيها طلب ولا طلب ايجاد ولا طلب كف حينئذ خرجت عن التعريف اذا المباح على التعريفين ليس بداخله وانما الخلاف في ماذا في المندوب والمكروه فعن الأول الزام ذي الكلف خرج وعلى الثاني دخلا والثاني اصح وهو تعريف التكليف بانه طلب ما فيه كلفه وطلب ما فيه مشقة وأما قولهم بأن المندوب والمكروه ليس فيه مشقة فالجواب أننا نثبت المشقة في الجنس فجنس المندوب فيه مشقه لا باعتبار كل فرض فرد وكذلك المكروه في جنسه مشقه لا باعتبار كل فرد فرد ولذلك الواجب فيه مشقه لكن كذلك لا باعتبار كل فرد فرد فبعض الأفراد انتفى عنها ماذا وصف المشقه وكذلك المحرم قد انتفى عنه وصف المشقه لذلك قد قد يترك الانسان الزنا دون دون مشقته كذلك وقد يترك معه مع مشقته قد لا يخطر بباله اصلا لا ربا ولا زنا ولا غير ذلك حينئذ نقول هذه تركها بماذا ولا مشقه فيها اذا المشقه باعتبار الجنس سواء كانت في الواجب او كانت في المحرم كذلك الشان في المندوب والمكروه يقولوا باعتبار الجنس اذ يوجد في المندوب كالسواك تنتفي عنه المشقه يوجد في المندوك صوم يوم افطار يوم في الصيف هذا فيه مشقه ولا فهي مشقه اذا وجدت المشقه وانتفت كما هو الشان في الواجب الشان في المحرم ثم قال فر على ذلك على تلك المساله بقوله والمرتضى عند عند الملا ان المباح ليس جينسا ما وجب يعني ذكر مسائل تتعلق به بالمباح هل المباح جنس للواجب ام لا فيه قولان غير مأمور به هل المباح مأمور به او لا وان هذا الوصف الذي هو لباح حكم شرع هل لباح حكم شرع ام ثلاث مسائل تتعلق به المباح قال الناظم والمرتضى عند الملا مرتضى رضيت الشيء وارتضيته فهو مرضي ضد سخطي ضد السخط مرتضى يعني الذي ارتضاه والرضى معلوم عند الملى عند عند الملى يعني في حكمه عند هنا بمعنى بمعنى حكم تقول زيد عندي افضل من عمل والاصل في عند هذه الاصل انها ظرف زمان او مكان ظرف زمان او مكان هذه من الاشياء التي قد تلتبس وقل من من ذكر ذلك من, من اهل العلم من اهل اللغه وهو ان عند تاتي والأصر فيها في لسان عرب انها ظرف زمان او ظرف مكان تستعمل في بعض المواضع لا يمكن حملها لا على المكان ولا على الزمان يريد ان تفسر به في الحكم زيد عندي افضل من عمرو زيد عندي افضل من عمرو هذا القول عندي ارجح من هذا هنا ليس عندنا ظرف زمان ولا مكان سقدار اي لذ يمدن يفسرها انفسر بي في الحكمه وهذاكره الرازي في مختار الصحاح قال في حكمي في أي في حكمي وهكذا هنا كذلك المرتضى يعني الذي ارتضاه اهل الوصول عندهم اي في حكمهم عند الملا عند جماعه الاصوليين فالمراد بالملا هنا جماعه الاصوليين الملأ الجماعه من الرجال لمراهه فيهم هكذا عبر الطبري فيه في تفسيره قال الملأ من قومه قال الملأ جماعه من الرجال الذين ليس فيهم امراه وهنا الاصوليون الاصل فيه منهم انهم رجال العلم الاصل فيه انه ذكور هذا هذا الاصولي لا لا يتحمل الا الرجال رجال قال والملء الجماعه من الرجال لمراهه فيهم اذا والمرتضى عند اهل الأصول اي في حكمهم وترجيحهم وما ماله اليه أن المباح ان المباح ليس جنس ما وجب أي ليس جنسا للواجب ما وجب ما الموصول معن الذي وجب فعل ماضي الموصول مع في قوة المشتق اذا الواجب ولا عباره الاصليين هل المباح جنس للواجب ام لا ومعروف معنى الجنس عند عند المناطقه حينئذ إذا قيل بأن المباح جنس للواجب معناه أن الواجب نوع من انواع المباح كما تقول الحيوان جنس للإنسان فالانسان نوع من انواع الحي فيدخل الفرس والحمار تحت الحيوان هينئن هل العلاقة بين المباح والواجب كالعلاقه بين الحيوان والانسان ام كعلاقه الإنسان بالفراس هذا محل نزاع عند الأصولين فرق بين ان تقول علاقة الحيوان بالانسان وعلاقه الانسان بالفرس لأنك اذا قلت علاقه الحيوان بالانسان هينئن علاقه النوع بجنسه فيكون الحيوان جنسا لماذا لاي شيء للإنسان لأن الحيوان إنسان وزياده وصار المباح ماذا واجبا وزياده وإذا قلت بانه كعلاقه الإنسان مع الفرس حينئذ صار كل منهما نوعا داخلا تحت جنس فما هو هذا الجنس هذا الذي حصل نزاع فيه بين اصوليين قال أن المباح ليس جنس ما وجب أي ليس جنسا للواجب ليس جنسا لي للواجب هكذا نقول ليس جنسا للواجب اذا جنس ما وجب جعلنا الاضافه هنا لاميه جنسا للواجب من اين جئنا باللام قلنا الاضافه هنا لاميه ولذلك نقول الاضافه لاميه جنس ما وجب قال والمرتضى عند الملا أن المباح ليس هو اسم ليس هو ضمن عود إلى المباح جنس هذا خبر لذلك بالنصب وهو مضاف وما هذا مضاف إليه وجب هذه صيغه الموصول والموصول مع صلتهم بقوه المشتق اذا ليس جنسا للواجب من أين جئنا باللا نقول ما وجب جنس ما جنس ما اذا جنس مضاف وما مضاف اليه والاضافه لاميه فاذا لم يكن جنس له حينئذ نقول بل هما نوعان بل هما نوعان اي المباح والواجب كل منهما نوع يدخل تحت فعل المكلف لانه مر معنا في اوائل النظم أن الواجب هكذا اسم فاعل ليس هو صفه للحكم الذي هو الخطاب وانما هو ماذا هو فعل المكلفه صفه لفعل المكلف ولذلك تقول صلى فقضا وادى الواجب الذي هو الصلاه ولا تقول ادى الايجاب او الوجوب الايجاب والوجوب وصفان للخطاب ذاته ولذلك نعرف الحكم الشرعي بكونه خطاب بكونه خطاب يعني كلام الله ذاته يسمى يسمى حكما اما الواجب فهو وصف لليل فعل المكلف حينئذ نقول المباح كذلك والمندوب وكذلك المكروه هذه كلها اوصاف لافعال المكلفين اذا المباح فعل للمكلف والواجب فعل للمكلف اذا كل منهما نوع مستقل عن الاخر لا يدخل تحت بعضه لا يدخل تحت الآخر الاخر وانما هما يدخلان تحت جنس آخر كما قلنا فيما في المثال السابق الإنسان والفرس كل منهما الفرس لا يصدق عليه حد الإنسان والإنسان لا يصدق عليه حد الفرس لكن كل منهما يدخل تحت تحت جنس واحد وهو الحيوان قال بل هما دعاني لجنس وهو فعل المكلف فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي الخطام لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل ظلم متعلق بفعل مكلف فعل مكلف متعلق به والخطاب متعلق اذا الايجاب تعلق بفعل المكلف فصار واجبا صار واجبا واجب بل هما نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي والحكم الشرع الله المتعلق بفعل المكلف فهما مفهوماني متباينان تباين التخالف اذا المباح له مفهوم يعني له حقيقة وله معنى وله تعريف والواجب له مفهوم وله حقيقه وله تعريف كل منهما ما العلاقه بين المفهومين نقول علاقه تباين اذا كل منهما نوع مستقل منفكن عن عن الاخر فيمتنع حينئذ ان يكون احده احدهما جنسا للآخر فهما مفهومان متباينان كالانسان والفرس كالانسان مفهومه حيوان ناطق والفرس مفهوم حيوان صاحل وكل منهما يشتركان في جنس وهو القدر المشترك لكن من حيث النوع كل منهما مستقل عن عن الاخر فلا الإنسان يدخل تحت الفرس ولا الفرس يدخل تحت الإنسان وأحد المتباينين لا يصدق على الاخر احد المتباينين لا يصدق على الاخر كذلك كما تقول الماء والخبز متباينان لا يصدق الماء على الخبز ولا يصدق الخبز على, على الماء صحيح كل منهما منفكن عن عن الاخر هذا ما يسمى بالتباين هذا له مفهوم له معنى وهذا له مفهوم هل يصدق هذا على ذا كلا لا يصدق هذا على على ذا قال واحد المتباينين لا يصدق على الاخر فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على الانسان فنقول الواجب مباح واذا قلنا الواجب مباح وقعنا في طامه وهي أن الواجب مخير فيه لأن لان المباح فيه تخير ومعلوم أن الواجب لا تخير فيه بل قال اهل الاصول أنه لو قال افعل ان شئت علقه بالمشيئه فخيره حينئذ صار ماذا صارها قليله صارفه له عن الوجوب إلى الندب فكيف حينئذ يصدق المباح على الواجب لا يكون صادق عليه البت لانه لابد ان يكون أن يكون المعنى الذي دل عليه المباح موجودا في الواجب كما تقول الانسان حيوان صدق عليه كذلك يصدق على الفرس ويصدق على البغل الى اخره اذا معنى الحيوان موجود في ماذا في الانسان ومعنى المباح الذي هو أصل الاذن أو التخيير معنى السواء إذا كان موجودا في معنى الواجب صار الواجب ماذا ليس متحتم الايجاب هذا باطل اذا صار متناقضين قال فلو كان جينسا له يعني لو كان المباح جينسا للواجب وكان الواجب فاردا من أفراد المباح لوجب لو صدقه عليه فيقال حينئذ الواجب مباح يخبر عنه بكون ماذا مباح كما تقول ماذا الانسان حيوان والفرس حيوان هل يصدق على الواجب بانه مباح الجواب لا الجواب لا وبحثنا هنا في اعتبار المباح بالمعنى الأخص بالمعنى الاخص الذي هو فيه تخيير مع سواء الطرف مع سواء الطرفين الذي هو نوع من انواع الحكم الشرعي الذي مر معنا بالاقتضاء او الوضع او, أو التخيير ومن الاقتضاء شمل الاربع انواع الذي هو الحكم التكليفي الوضع هذا اختص به بالحكم الوضع التخيير هذا صدق على ماذا على الاباحه لأن حكم الشرعي وهي داخلة فيه في الحد لا بد من ادخالها لا بد من من ادخالها وإلى نفينا وصف اللباح كما نفينا وصف الشرع عن اللباح كما ساتي وهي مسالة أصولية قال فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليك صدق الحيوان على الانسان وهذا باطل ولا ولا يصح والمراد هنا البحث في المباح بالمعنى الأخص وعبارة التشنيف بل هما نوعان داخلان تحت الحكم اي نوعان في مرتبة في مرتبه واحده وكذلك عندما تقول الحكم ينقسم الى واجب او ايجاب وندب الى اخره كل قسم باعتبار القسم الآخر في مرتبة واحدة لا يكون احدهما اعلى مرتبة من, من الأخرى ولذلك إذا ذكروا هناك في باب النحو الكلمه اسم وفعل, وفعل ثم حرف قالوا ثم لا لا معنى لها لماذا لأن ذكر الاقسام ليس بين الاقسام هنا ماذا تباين فلابد من من أن يكون ان تكون هذه الاقسام في مرتبة واحدة قال بل هما نوعان داخلان تحت الحكم أي نوعان في مرتبة فانه لو كان جنسا له لستلزم النوع أي لستلزم الواجب التخيير وهذا باطل لستلزم الواجب التخيير بمعنى أنه يستلزم ان يكون التخيير داخلا في مفهوم الواجب لأن المباح جنس والجنس لابد ان يكون ماذا ماخوذا أو داخلا في ماهيه النوع وهذا كان كذلك فحينئذ نقول التخيير لابد ان يكون داخلا في مفهوم الواجب هذا باطل لأن الواجب, لأن الواجب ليس فيه ليس فيه تخيير بل هو مترجح الفعل على على الترك بحيث لو ترك لا وهنا جوز له ماذا التغيير يجوز له الترك والواجب يمنع الترك تناقض اذا كيف نقول واجب مباح أو يصدق على الواجب بانه مباح المباح معناه يجوز له الترك يجوز له الترك والواجب معناه يمنع الترك اذا كيف يصدقان هذا لا لا يتاتى قال فانه لو كان جنسا له لسلزم النوع سلزم النوع هو اي لا الواجب التخيير هكذا قال في التستلزم الواجب التخيير يعني الواجب يستلزم التخيير الذي هو جنسه وهو محال وهو محال عرفنا وجه الاحاله أن التخيير يجوز له الترك وكونه واجبا يمنع الترك فجيب يجوز له ان يتركه ولا ولا يجوز له ان يتركه هذا ما صار واجبا صار مباحا هذا قول وهو الصواب لكن باعتبار المباح بالمعنى الاخص اما باعتبار المعنى الاعم فهو جنس له كما سيات وقيل انه جنس له هذا القول الآخر المقابل لي السابق يعني الذي قابل المرتضى مرتضى يعني الذي ارتضاه أهل الأصول أن المباح ليس جنسا للواجب ما يقابل المرتضى غير المرضي وهو ماذا ان المباح جنس للواجب ولذلك قال وقيل انه جنس له يعني المباح جنس للواجب لانهما معذون في فعلهما الواجب لو, لو اردنا ان ننظر بالمعنى الاعام للمباح الواجب هل هو ماذون في فعله ام لا من حيث الاذن أذن الشارع بفعله ام لا اذن والمباح اذن اذا اشتركا في ماذا في المأذون فيه فلما كان كذلك حينئذ صدق على الواجب أنه ماذون فيه فقيل المباح جنس للواجب هذا الاعتبار المباح جنس للواجب لكن ليس هذا تعريف المباح بالمعنى الاخص هذا تعريف للمباح بالمعنى الأعم لأن المباح بالمعنى الاخص التسوية بين الفعل والترك كل منهما على جهه السواء لكن المباح بالمعنى الاعم الماذون فيه قطع النظر عن كون ما ليس سويان املا ولذلك قال بعضهم ان المباح جنس للواجب لانهما يعني المباح والواجب كل منهما ماذون فيه فعلهما أي المباح هو الماذون فيه وهو شامل للواجب والمباح ثم اختص الواجب بفصل المنع من الترك يعني الواجب ماذون فيه الى هنا والمباح ماذون فيه لكن زيد على الواجب بفصل فصل عند المناطق أو ما يزاد على, على الجنس للاخراج فقيل الواجب ماذون فيه مع المنع من الترك مع المنع من الترك المباح ماذون فيه مع جواز الترك اذا ثم فاصل زيد على الجنس اشترك اولا في المأذون فيه ثم جاءت الفصول تميز الواجب عن المباح والمباح عن الواجب قال واختص الواجب بفصل المنع من الترك قلنا واختص المباح ايضا بفصل الاذن في الترك على السواء على على السواء يعني ثم فرق في الاذن في الواجب عن الإذن في المباح الاذن في الواجب لا مع جواز الترك بل مع المنع وكذلك المباح فيه إذن لكن مع استواء الطرفين اجادا وتركا قلنا واختص المباح ايضا بفصل الإذن في الترك على السواء فلا خلاف في المعنى يعني على هذا المعنى إذا فسر المباح بالمعنى الاعم الذي هو الماذون فيه الصدق أن يقال المباح جنس لي الواجب وأما بالمعنى الاخص الذي هو التساوي الطرفين ايجادا وتركا فعلا وتركا فالمباح نوع من انواع الحكم الشرعي وهو مباين لي للواجب إذا كان كذلك حينئذ هل ثم خلاف في المسألة الجواب لا الخلاف لفظي لانه راجع الى تحرير معنى المباح ما المراد به حينئذ بالمعنى الاخص هو نوع وحينئذ الواجب نوع ولا يكون النوع جنسا للنوع ثانيا الممح بالمعنى الاعم الذي لا يشترط فيه استواء الترك والفعل حينئذ هذا عام لكن هل هذا هو المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي للمباح عند الاصوليين الجواب لا جوابنا فاذا أطلق المباح صرف الى المعنى الاخص فلا خلاف في المعنى اذ المباح بالمعنى الأول أي الماذون فيه جنس للواجب اتفاقا جنس للواجب اتفاقا اذا المباح بالمعنى الاعم جنس للواجب ولا نزاع في هذه المساله وانما النزاع إذا قيل بأن المباح بالمعنى الأخص حينئذ يمنع أن يكون جنسا للواجب فلا خلاف في المعنى اذا المباح بالمعنى الأول اي الماذون فيه جنس للواجب اتفاقا وبالمعنى الثاني أي المخير فيه على الاستواء ايجادا وتركا هذا يمنع وهو المشهور غير جنس له اتفاق المشهور بل هو الأصل إذا أطلق المباح كحكم شرع صرف الى ماذا انصرف إلى المعنى المصطنع عليه الذي هو مباين لمعنى الواجب والمندوب والمكروه والمحرم وهو المراد بقولهم أو التخير بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير بين الفعل والترك فإذا أطلق المباح صر في هذا لهذا المعنى حينئذ الاصر أن يقال المباح ليس جنسا للواجب لو أريد معنى اللغوي أو معنى أعم حينئذ نكون خارجا عن مسالتنا عن بحثنا وهو ماذا الاحكام الشرعيه التكليفيه هذا خارج عنها لا يكون داخلا فيها والحاصل ان المباح بمعنى الماذون فيه جنس للواجب وهذا محل وفاق واما بمعنى المخير في فعله وتركه فهو مقابل له كمقابله الانسان للفرس ويستحيل إذا كان كذلك أن يكون جنسا له هذا محال لانه تناقض جمع بين بين النقيضين كما تقول زيد قائم جالس في وقت واحد هذا محال لأن مفهومه التخيير بين الفعل والترك مفهوم المباح بالمعنى الاخص التخيير بين بين الفعل والترك على السواء ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الترك منع الترك لا يجوز له ان يترك ولذلك نقول يعاقب على تركه إذا منع الترك فكيف حينئذ نرتمع في شيء واحد نقول هذا يصدق عليه مفهوم الواجب الذي يمنع الترك ويصدق عليه في نفس الوقت ماذا مفهوم المباح الذي يسوي ويجوز له الترك ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الترك هذا مناقض للتخيير ويجب تحقق مفهوم الجنس في نوعه إذا قيل المباح جنس للواجب بهذا المعنى لابد أن يوجد معنى الجنس في نوعه كما تقول الكلمه قول مفرد ثم تنقسم الى ماذا اسم وفعل وحرف الاسم قول مفرد والفعل قول مفرد والحرف قول لا بد ان يوجد فيه معنى معنى وهذا محل وفاق فاذا كان كذلك فالتخير لا بد ان يوجد في معنى الواجب فحينئذ يبطله من اصله ويجب تحقق مفهوم الجنس فيه في نوعه فلو كان جنسا له للزم اجتماع نقيضين وهذا باطل وحينئذ فللمباح استعمالان استعمال بالمعنى الأعم واستعمال بالمعنى الأخص فإن أردت يا من قلت بأن المباح جنس للواجب إن أردت المعنى الأعم فصحيح وإن أردت المعنى الأخص فباطل يكون الجواب ب بهذا المسل بهذا التفصيل لكن الأصل لو قيل بأنه لا يقال في المباح إلا بالمعنى الأخص لكانه هو الاليق بي فني اصول الفقه لأن البحث إنما يكون في في محله لانه اذا مباح ونحن نبحث هنا في ماذا حكم شرعي حكم تكليبي حكم وضعي فالاصل استعمال الالفاظ في حقائقها العرفيه الاصلاحيه وحينئذ يحتمل أنه بالمعنى العام هذا خارج عن بحثنا فالاصل له خارج عن عن البحث لكن المسألة من حيث من حيث هي ينظر فيها بهذا الاعتبار عندئذ نقول المباح له استعمالات فلم يتوارد القولان على محل واحد وهو ما يسمى بانفكاك الجهات انفكاك قال وما قاله الناصر قال العطار في حاشيته وما قاله الناصر ان الخلاف وارد على المباح بمعنى المخير في فعله وتركه يعني بعضهم يرى أن الخلاف هنا ليس في تواردي المعنيين يعني في اختلاف المصطلحين وإنما المراد به ماذا المراد به المباح بالمعنى الاخص المباح بالمعنى الاخص هذا ليس بسديد وهذا قاله الناصر في حاشيته على على المحل حينئذ رده العطار قال وما قاله الناصر ان الخلافه في هذه المساله وارد على المباح بمعنى المخيل في فعله وتركه وأنه لا معنى له غيره معارض يعني عارض بما قاله القرافي في شرح المحصون قال وفُسرت الاباحه برفع الحرج عن الاقدام على الفعل وهذا هو المعنى المأذون فيه رفع الحرج في الاقدام على الفعل هذا دخل فيه ماذا دخل فيه المباح بالمعنى الأخاص ودخل فيه الواجب ودخل فيه المندوب لأن الواجب هذا رفع الحرج في الاقدام على الفعل وكذلك المندوب رفع الحرج وكذلك المباح بالمعنى بالمعنى الاخص هذه الاباحه نسبت إلى الاصلاح المتقدمين من الاصوليين قالوا فسرت الاباحه برفع الحرج عن الاقدام على الفعل فيندمج فيها الواجب والمندوب والمكروه والمباح يعني بالمعنى الاخص ولا يخرج سوى سوى المحرم لان المكروه جائز مكروه جائز الفعل ولذلك لا يعاقب على على, على الفعل لو فعل ارتكب المكروه هذا لا, لا, لا يعاقب وعدم العقاب دليل على انه جائز له ان يفعله جائز له ان يفعله وانما يثاب اذا تركه مت قصدا اذا قصد ان يتقرب به لله عز وجل اثيب لا, لا ثواب قال وهذا هو تفسير المتقدمين يعني الاباحه وسيره الاباحه برفع الحرج عن الفعل في الاقدام عليه فدخل الواجب والمندوب والمكروه والمباح هذه حينئذ صارت انواعا للمباح لا اشكال فيه وهذا محل وفاق محل وفاق قال وانما فسرها بمستوى الطرفين المتاخرون قال المتاخرون يعني ثم الصداحات للمتقدمين وللمتاخرين انظر هذا التعبير موجود في سائر الفنون يعني في كل فن تجد هذا التعبير متقدمون ومتاخرون لم يأتي أحد يقول المتقدمون هؤلاء لهم مذهبهم الخاص والمتاخرون هؤلاء حرفوا فن أصول الفقه ولابد من الفصل الى اخر ما يقوله أصحاب علم الحديث متقدمون ومتاخرون فصابهم عندهم هوس في مساله المتقدمين والمتاخرين قال وانما فسرها بمستوى الطرفين متاخرون نعم اعتراضه بان ما قاله الشارح يفضي الى ان قول المصنف والأصح غير صحيح لانه اذا قيل الاصح حينئذ ثم ماذا ثم قول اخر ولذلك عدله المصنفون قال المرتضى عدل عن عبارة الاصري لانه إذا قال الأصح معناه ان القول الآخر له اعتبار له اعتبار. وهن ليس عندنا قول آخر يعني القول بكون المباح بالمعنى الاخص جنسا للواجب قول باطل ولم يقل به أحد بهذا المعنى واذا قيل الأصح معناه قال به أحد الأصولين وليس الأمر ليس الامر كذلك قال هنا قال في التحبير اختلفوا في المباح هل هو جنس للواجب ام نوعان للحكم فذهب طائفة إلى الأول وذهب طائفة أخرى إلى الى الثاني وهو الصحيح يعني نوعان للحكم الواجب والمباح نوعان من درجاني تحت جنس وهو فعل المكلف إذا قيل فعل المكلف المراد به ماذا الاحكام التي يعبر عنها بالواجب والمحرم والمندوب والاخري لأن هذه اوصاف افعال المكلفين وليست اوصافا للخطاب لأن الخطاب هو هو كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل ما يتصف به كلام الله عز وجل هو الايجاب ومدلوله الوجوب ومتعلقه فعل المكلف ولذلك لو نظرت إلى تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق إذا المتعلق ما هو الخطاب متعلق متعلق بماذا بفعل المكلف فعل المكلف متعلق به اذا الواجب وصف للمتعلق وليس وصفا لي للمتعلق وقد يطلق بعضه على الاخر فيطلق الايجاب على الواجب والواجب على على من باب التجاوز والتوسع فيه في في الورقات وغيره يقول الواجب الى خير فيعرف الواجب ولذلك نقول الواجب باعتبار وصفه بالوجوب لابد من هذا التقدير الواجب باعتبار وصفه بالوجوب لماذا لان الوجوب هو الحكم الشرعي فما يثاب فعله ويعاقب تاركه هذا وصف ل قال وهو الصحيح يعني أنه نوعان الحكم فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي والحكم الشرعي هنا موصوفه الخطاب وتسميته بالحكم مجازا تسمية فعل المكلف بالحكم هذه من قبيل المجاز ليست بحكم حكم حكمما نقول إن الحكم الا لله وهذا فعل المكلف والحكم وهذا صفة لله عز وجل فكذاك اليس الله باحكم الحاكمين صفة لله حينئذ أحكم الحاكمين هو الذي يحكم بين عباده وهو المتصف بصفة الحكم وله الحكم ومن اسماءه الحكم فكذا ان الله هو الحكم اذا هي صفة للبارئ جل وعلا ومدلول كلامه جل وعلا فكون فعل المكلف يوصى بالحكم الشرعي هذا من قبيل المجاز من المجاز يعني اطلاق المتعلق على على المتعلق ودليله يعني هذا القول الصحيح أنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع عن الواجب التخير بين فعله وتركه كما مر سلزم الواجب التخير وهذا باطل فدل على أن المساله باطلة قال والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله لو كان المباح جنسًا للواجب لسلزم اين التالي لسلزم اين المقدم لو كان هذه شرطية كما مر معنا شرطية متصلة او مفصلة لو كان المباح جنسًا للواجب لسلزم النوع لسلزم النوع يعني الواجب التخيير بين فعله وتركه واتالي باطل واذا بطل التالي دل على ماذا على أن المقدم باطل كذلك اذا باعتباري التلازم هذا المراد به بالشرطيه المتصله قال والتالي ظاهر الفساد ما هو التالي سلزاما النوع الذي هو الواجب التخيير بين فعله وتركه هذا باطل وهو ظاهر الفساد فالمقدم مثله وهو لو كان المباح جنسا للواجب اذا ليس جنسا ليه للواجب بيان الملازمه ان المباح مستلزم للتخيير او كذلك واذا كان الجنس مستلزما للتخيير فيكون الواجب وهو نوعه مستلزما للتخيير لكن هذا كل بحث في المباح بالمعنى بالمعنى الاخص والقائلون بكون المباح جنسا دي قالوا المباح والواجب ماذون فيهما يعني فسر المباح بالمعنى الأعم واختص بفصل المنع من الترك وماذون الذي هو حقيقه المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا له يعني فسروا المباح كما ذكرنا سابقا بالمعنى الاعم وهو الماذون فيه فصدق على الواجب أنه ماذون فيه حينئذ نكون نوعا أجيب بأنكم بانكم تركتم فصل المباح يعني اراد أن يناقش العبارة باعتبار المباح لا بالمعنى العام وانما بالمعنى الاخص اجيب بأنكم تركتم فصل المباح لأن المباح ليس هو المازوم فقط هذا المباح بالمعنى الاخص ليس هو المازوم فقط بل المازور مع عدم المنع من الترك بخلاف الواجب هو ماذا المأذون مع المنع من الترك هو المأذون مع عدم المنع من الترك اذا تباينوا وتفاصلا والماذون بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره بل يكون مباين للواجب يعني بالمعنى الاخص قال الاصفهاني في شرح المختصر والحق أن النزاع لفظي وذلك لانه إن أريد بالمباح الماذون فقط فلا شك أنه مشترك بين الواجب غير فيكون جينسا وهذا محل اتفاق وإن أريد بالمباح الماذون مع عدم المنع من الترك يعني بالمعنى الاخص فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب فلم يكن جينسا قال في وأخذه من كلام الآمدي فانه اختار أن المباح ليس داخلا في مسمى الواجب وانها لفظيه فإن أريد ما اذن فيه مطلقا فجنس الواجب والمندوب والمباح بالمعنى الاخص فالمباح جنس للمباح صحيح المباح جنس لي للمباح كيف المباح جنس للمباح المباح بالمعنى الاعام المأذون فيه جنس لي للمباح بالمعنى الاخص لاننا اذا عرفنا المباح بالمأذون فيه فقط دون فاصل اخر حينئذ نقول دخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمباح بالمعنى الاخص فالمباح جنس للمباح بهذا الاعتبار وإن أريد ما اذن فيه ولا ذم فليس بجنس وظاهر كلام كثير من العلماء ان الخلاف معنوي وقال ابو قاضي الجبل هي لفظيه لأن ما قال المباح ما خير فيه بين فعل وتركه من غير ترجيح قال ليس جنسا والا لستلزم النوع لاستلزام الخاص العام استلزام الخاص العام اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم وهكذا وهو مناف للوجوب ومن قال المباح ما اذن فيه قال هو جنس للواجب لاشراكهما وغيرهما كالمندوب والمكروه في المعنى اختصاص الواجب بامتناع الترك والمندوب مرجحيته والمكروه برجحانه يعني كل منها يلاحظ فيه الترك اما الواجب يمتنع الترك والمندوب يترجح الترك او مرجحيه الترك الترك في المندوب راجحا مرجوح مرجوح وفي المكروه راجح اذا الترك بيعت... عندما نقول المباح بالمعنى الاعام يدخل تحته الواجب والمندوب والمكروه حينئذ الواجب مع منع الترك والمندوب مع مرجحيه الترك لان الفعل راجح والمكروه مع راجحيه الترك يعني يرجح الترك على مقابله وهو الفعل اذا قوله المرتضى عند الملا أن المباح ليس جنس ما وجب ماذا تريد بالمباحنا إن اردت به بالمعنى الاعم فهو جنس له وان اردت بالمعنى الاخص فليس جنسا له اذا فصل بهذا التفصيل حينئذ صار الخلاف لفظيا ولو قيل بأن اراده المباح بالمعنى الاعم في هذا المحل لا محل له لكان اولى لأن البحث هنا في المباح والواجب والمدوب والمكروه بالمعنى الاخص ولا وجود للمعنى الاعم البتة وغير مامور به اذ لا طلب وغير مامول به هذا البحث في, في المباح هل المباح مامور به ام لا اذا اذا فسرنا الامر بان فيه طلبا هل المباح فيه طلب أم لا هذا محل نزاع كذلك يوجه الخلاف على على معنيين وغير مامور به الضمير يعود إلى الى المباح اذ ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالمباح الذي جعلنا قوله ولا المباح بانه ليس حكما تكليفيا صارت مساله الرابعه وغير مامور به أي المباح اذ تعليل لماذا نفيت إذ لا طلب فيه لا لا طلب فيه قال في البحر المباح هل هو مأمور به يعني املا خلاف ينبني على أن الأمر امارا حقيقة في ماذا هل هو نفي الحرج عن الفعل أو حقيقة في الوجوب او في الندب أو في القدر المشترك بين الوجوب والندب اقوال قلنا الصواب أنه مشترك بين الوجوب والندب وإذا قلنا الصواب انه مشترك بين الوجوب والندب انتفى وصف الإباحة بالامر فالمباح باذن لا يكون مامورا به اذا قررنا في كما قررنا فيما سبق أن امر حقيقة في القدر المشترك بين الواجب المندوب ولذلك ان الصواب ان المندوب مامور به لانه فيه طلب حينئذ نقول الصواب أن المندوب مامور به لان امر مشترك بين الواجب والندب واذا اشترك بين الواجب والندب اختص بهذين النوعين إذ فيه ما طلب حينئذ كل ما ليس فيه طلب كالاباحه يكون خارجا عن الوصف بكونه مامورا به ولذلك علله هنا قال إذ لا طلب لكن اراد الزركة هنا أن يجعل اصلا للمساله وهو ما جعل كتابه سلاسل الذهب جعله لبيان محل الخلاف تحرير النزاع وهو من انفس ما ينبغي العنايه به وان كان قد لا يصيب في بعض المواضع لكنه أراد أن يجعله اصلا في معرفه محل النزاع هل نزاعهم في هذه المساله مبني على مسألة كذا وكذا الى اخره قد يسلم وقد لا يسلم لكنه في الغالب يسلم له قال المباح هل هو مامور به خلاف ينبني على أن الأمر حقيقة في ماذا والشائع أنه حقيقة في قدر مشترك هل هو نفي الحرج عن الفعل هذا الأول إذا قيل نفي الحرج عن الفعل اامراه حقيقه في ماذا نفي الحرج عن الفعل والواجب فيه نفي الحرج عن الفعل والمباح الذي هو مسالتنا فيه نفي الحرج عن الفعل اذا بهذا المعنى المباح مامور به على هذا القول نفي الحرج عن الفعل المباح بالمعنى الاخص فيه نفي الحرج عن الفعل كذلك حينئذ نقول هذا مامور به قال هل هو نفي الحرج عن الفعل هذا قول او حقيقه في الوجوب هذا قول ثاني أو في الندب حقيقة في الندب هذا قول ثالث او في القدر المشترك بينهما وهذا قول رابع وهو الصواب فعلى الاول انه نفي عن نفي الحرج عن الفعل فعلى الاول هو مامور به يعني مأمور به المباح بخلاف الثاني والمختار أنه ليس مامورا به من حيث هو من حيث هو اذا قد يكون مامورا به لا من حيث هو بل باعتبار كونه وسيلة إلى مأمور به اذا المباح نوعان مباح ينظر فيه باعتبار ذاته لا باعتبار كونه وسيله الى مامور به ونوع ثان وهو مباح صار وسيلة إلى مأمور به حينئذ صار ماذا صار مأمورا به لكن هل بحثنا في هذا النوع الثاني ام في النوع الأول في النوع الأول اذا المباح باعتبار ذاته لا باعتبار كونه وسيله الى المامور به لانه اذا صار وسيله الى الواجب صار واجبا بدليل ما لا يتم الواجب إلا به فهو قاعده عامه الوسائل احكام المقاص هذه اعم لندخل في ماذا المندوب اذا قلت مثلا الواجب المباحه وسيلة للواجب صار ماذا صار واجبا لقاعده ما لا يتم الواجب الا به فواجب طيب المباحه صارت وسيلة لمندوب لا يصح ان تقول ما يتم الواجب الا به فواجب الا اذا عممناها كما قال في مختصر التحرير هناك في الشرح ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به يعني يدخل معنا ماذا المندوب باعتبار كوني مأمورا به عند الجمهور لا يدخل عند الجمهور يختص لا فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به لان الامر عند المختص بماذا بالواجب لا سيما من قال في في الواجب واذا قلنا بأن الوسائل احكام المقاصد عامه فواجب والمندوب قال هنا والمختار أنه ليس مامورا به من حيث, من حيث هو اذا هو مامور به لا من حيث هو فإذا كان كذلك فإذا قال قائل بانه مامور به باعتبار كونه اذا صار وسيلة إلى الواجب او الى المندوب صار مامورا به صار الخلاف معه ماذا في اللفظ وليس فيه في الحقيقة قال الناظم وغير مامور به وغير مامور به هذا معطوف على قوله والمرتضى عند الملا ان المباح اي والمرتضى انه غير مامور به هكذا التقديم والمرتضى انه اي ان المباح لانه اخبر عنه بان المباح ليس جنس وما وغير هذا معطوف على جملة ليس يعني اخبر عن المباح بخبرين الخبر الاول ليس جنس ما وجب هذا خبر اول عطف عليه من حيث المعنى خبر عطف عليه غير أي وانه اي ان المباح غير مامور به اذا المرتضى عند عند الملا عند جماعه الاصوليين أن المباح غير مامور به لو قيده كصاحب الاصل من حيث هو لكان أولى لكان لكان اولى وقد يجاب عنه بما ذكرناه سابقا انه اذا قيل مباح فالعصر أنه ماذا ينصرف إلى المباح بالمعنى الاصطلاحي حين اذا بعض الحدود أو المعاني تحت الحد المشهور الذي اصلناه ابتداء هذا خلاف الاصلي خلاف الاصلي فاذا قيل المباح لا ينصرف إلى المباح الا باعتبار ذاته هذا الأصل فيه فإذا عبر عنه بالمعنى الاعم يحتاج الى قرينه فالذي يقيد الفرع للاصل العاصم المباح باعتبار من حيث هو اذا لا نقيده فلذلك تركه لعل قد يكون هذا والا صاحب الاصلي الذي جمع الجوامع قيده قال هنا والمرتضى أنه أي المباح غير مامور به من حيث هو كما هي عبارة الاصلي وانه غير مامور به من حيث هو وإذا أردنا بالنظر إلى القول الاخر صار هذا القيد مهما وهذا قيل مهم في المساله يحرره يعني محل النزاع إذا اردنا التفصيل نرجع إلى إلى السابع كما أن المباح ليس جنس ما وجب صار المباح له معنيان عنيد حصل ماذا فكك الجهه هذا اراد معنا وهذا اراد المعنى الاخر كذلك المباحه والمساله كسابقتها منهم من راى المباح باعتبار ذاته فقال ما غير مأمور به منهم من راى ان المباح باعتبار غيره اذا قال هو هو مأمور به اذا الجهه مفكه وليس متوارد على محلل واحد اذا صاحب الاصل قال وانه غير مامور به من حيث هو قال في مختصرا او شرح مختصرا الروضه بلبل الذي هو مسمو طوفي وحمى الله تعالى قال المباح في الصلاح هو مقتضى خطاب الشرع التسويه بين فعله من غير مدح يترتب عليه ولا ذم عرف المباح بهذا النوع اي من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم على تركه وهو ظاهر قال في البحر المباح وهو ما اذن في فعله وتركه من حيث هو اذن في فعله وترك على السواء من حيث هو ترك له من غير تخصيص احدهما باقتضاء مدح او ذمحدهما اي الفعل او الطار فخرج باذن بقاء الاشياء على حكمها قبل ورود الشرع وسياتي هذا في مساله الاتيه فانه لا يسمى مباحا لا يسمى مباحا او ما يسمى بالبراءه الاصليه البراءه العقليه هذا لا يسمى مباحا لماذا لان المباح حكم شرعي ولا حكم شرعي قبلا قبلها قبل البعثه على ما مره سابقا وقولنا من حيث هو ترك للاشاره إلى انه قاضي يترك المباح بالحرام والواجب والمندوب فلا يكون ترك وفعه سواء بل يكون تركه واجبا وانما يسوي الامران إذا ترك المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الايجاره يعني ترك مباح اشتغاله بمباحن اشتغاله بمباحن حينئذ يكون ماذا اشتغل عن مباح بمباح واما اذا اشتغل عن المحرم أو عن الواجب أو عن المندوب بمباحن حينئذ كل واحد له حكمه الخاص إذا الوسائل لها احكام إذا اذا اشتغل بمباحن وترك واجبا صار مذموما صار اثما اذا اشتغل بمباحن وقصد النيه وتقرب عز وجل واشتغل به عن المحرم صار ها صار واجبا عند كعب كما كما سياتي قال وقد يترك بالواجب قال وقد يترك بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالامر بالمعروف المتعين عليه يشتغل عن عن المباح بماذا بالواجب او كذلك وقد يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءه يعني نترك المباح بفعل العباء عكس ما إذا كان المباح وسيلة إلى الواجب أو المندوب ثم مساله ثانيه قال وقد يترك بالحرام كترك البيع بالاشتغال بالكذب والقذفي والحاصل أن حكم المباح يتغير بمراعاه غيره فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك إذا كان في تركه الهلاك صار ماذا صار واجبا فالمباح قد اذا كان لا يتم ترك المحاكس القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فواجب ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب ما هو فواجب اذا علم أنه ان لم يتلبس بهذا المباح كاللعب الكرة مثلا لو لم يشتغل لوقع لو في الزنا صار اللعب واجبا هذا كمثال فقط عند التحرير مساله اخرى كمثال عين يشتغل به لو قلنا السباحه كنحس اشتغل بالسباحه عن الوقوع في الزنا قال صارت السباحه ماذا صارت واجبة لانه لن يتم في حقه ترك الزنا إلا بالاستغناء بهذا المباح قال في حقه صار واجبا الكره هذه مساله اخرى هي تشبه وابو قال هنا أن حكم المباح يتغير بمراعاه غيره فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضه أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء البيع في اصله مباح إذا اشتغل به عن صلاة الجمعه صار ماذا صار محرما إذا كان في فعل فوات فريضه أو حصول مفسده كالبيع وقت النداء ويصير مكروها إذا اقترنت به نيه مكروه ويصير مندوبا إذا قصد به العون على الطاع مقصودنا أن المباح قد يتغير باعتبار الوسيله المضية إليه أو المفضي هو إلى وسيله أخرى الى غايه اخرى حينئذ يختلف وليس بحثنا في هذا وإنما بحثنا في المباح من حيث هو لا باعتبار شيء آخر هذا هو النوع الذي يعتبر حقيقة عرفيه أو الصلاحية أو شرعية على خلاف في حقيقة المباح الذي هو حكم شرعي فهذا النوع من المباح غير مراد الذي يكون وسيلة لغيره والمقصود بالبحث هنا المباح لذاته لا باعتبار انه صار وسيله لغيره ولذا علل كونه غير مأمون به بقوله إلا طلب نفى الطلب ليس فيه طلب فان إذا نفي الطلب الذي مدلول امره فينذن حكمنا على المباح بكونه ماذا ليس مأمورا به الا الأمر اقتضاء وطلب ولا طلب من الشارع للمباح من حيث هو اذا الصواب بهذا الاعتبار أن المباح ليس مأمورا به لماذا لأن الامر فيه اقتضاء وطلب والطلب هو بتفسير للاقتضاء والمباح من حيث هو ليس فيه طلب وإذا لم يكن فيه طلب ارتفع عنه وصف المأمورية ان لا يكون مأمورا لا يكون مأمورا به اذا الأمر اقتضاء وطلب ولا طلب من الشارع للمباح من حيث هو مباح أي بالنظر إلى ذاته فليس بواجب ولا مندوب ليس بواجب ولا مندوب هذا باعتبار ذاته لكن لو نظرنا اليه باعتبار اخر قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا إذا كان وسيلة إلى الواجب صار المباح واجبا وإذا فصار مأمورا به صحيح اذا صار مأمورا به لانه صار واجبا والواجب مأمور به إذا كان المباح وسيلة إلى مندوب صار مأمورا به عليل صار مندوبا اذا قد يكون المباح واجبا وقد يكون المباح مندوبا لكن ذا باعتباري ذاتي وانما باعتباري ما افضى إليه قال الكعبي انه مأمور به يعني المباح مأمور به فوقع النزاع بين الصولين أي واجب يعني فسر في بعض او احد قوليه بأن المباح واجب ونسب اليه أنه أنكر المباح ولذلك عظم شان هذا القول أن الكعبي نفى المباح لا له لا يوجد عندنا مباح لماذا لأن كل مباح لابد ان يشتغل به عن محرم عن محرم انت الان جالس اشتغلت عن المحرم بمباح كل كلام كل فعل مباح في اصل اشتغلت به ماذا لو لم تتكلم بمباحن استغلت بالغيبه والكذب اذا صار ماذا صار واجب فلا يوجد عنده مباح لذاته وانما هو وسيلة إلى غيره يعني المباح الذي يعبر عنه بأنه لذاته في ظاهر صنعه أنه أمر ذهني ليس امرا وجوديا وانما هو امر اعتباري يعني في الذهن فاذا كان كذلك حينئذ العبرة بماذا بما وجد لذلك ذهب الى ان كل مباح لا بد يشتغل به عن عن غيره فاذا كان كذلك صار مامورا به قال قال الكعبي انه مامور به اي المباح اي واجب تعليله اذ ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما قطع النظر عن هذا الحرام فيشتغل بالمباح عن الوقوع في في المحرم قال فيتحقق بالسكوت سكوت مباح في اصله ترك القذف وبالسكون لو سكن ترك القتل وهكذا يقس عليه يقس عليه بمعنى أن كل مباح جعله وسيلة إلى ترك محرم ما وما يتحقق بالشيء لا يتم الا به وترك الحرام واجب وما كان وسيلة لترك الحرام الذي هو واجب صار واجبا يعني طبق القاعده طبق قال وما يتحقق بالشيء لا يتم الا به ما يتحقق لا يتم إلا, الا به فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى هذه قاعده وتاتينا ان الله تعالى وترك الحرام واجب ترك الحرام واجب, واجب واذن ولا يتم ترك الحرام الا بماذا بالتلبس به بالمباح فصار ماذا صار واجبا صار واجبا ترك الحرام واجب اذا يجب ترك المحرم ولن نصل الى ترك المحرم الا بالتلبس به بالمباح اذا صار التلبس بالمباح واجبا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واجبا فالمباح واجب وياتي ذلك في غيره يعني في غير المباح قال الكعبي كله فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتباره انه ترك به الحرام كل مباح كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته اذا المباح بالمعنى الاخص البحثنا في ماذا في المباح بالمعنى الاخص باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار انه ترك به الحرام اينذن صار ذا جهتين يعني ينظر اليه باعتبار ذاته وينظر اليه باعتبار أنه يتوصل به إلى الى ترك الحرام حكاه ابن الصباغ عن ابي بكر الدقاق لانه يكون بفعله مطيعا بناء على قوله ان المباح حسن وصرح القاضي عن الكعبين في مختصر التقريب بان المباح مامور به دون الأمر بالندب والندبة دون الامر به بالإجابة. يعني قوله أنه مامور به ليس المراد به أنه على مرتبة واحده مع الواجب والندب وانما قال المامور به درجات الواجب اعلى والمندوب مامور به ادنى من الواجب والمباح مامور به هل هو في درجة الندب أو في درجة الواجب الا في درجه ادنى من درجة الندب فجعل حينئذ كذلك هذا خلل وهو أنه جعل المباح مأمورا به لا في درجة واحد من الواجب ولا من الندب وانما جعله في درجة دون دون الندب ولذلك قال بان المباح مامور به دون الأمر بالندب والندب دون الأمر بالاجاب قال القاضي وهو وإن أطلق الامر على المباح فلا يسمى المباح واجبا يعني ولو قال بانه مامور به لكن لا يسميه لا يسميه واجبا ولا الاباحه ايجابا وتابعه في هذا الغزال في المستصفى وابن قشير في اصوله وعلى هذا فلا يكون الكعبي مفاجئا بانكار المباح وهو قضية الاستدلالهم ونقل الإمام عنه في البرهان واليك أنه انه باح بانكار المباح في الشريعة وقال هو واجب الخلاف بماذا هل صرح بانه واجب ام لا هل صرح كعبي نطقا بأن المباح واجب ام لا ينبني عليه انه لو قال واجب أنكر المباح وإذا قال بأنه مأمور به لم ينكر المباح لم يمكن المباح هذا الخلاف في النقل عنه قال ونقل عنه الإمام في البرهان وإليك يا انه باح يعني نطق بانكار المباح في الشريعة وقال هو واجب هو هو واجب وكذا نقل ابن برهان في الوجيز والاوسط والامدي وغيره قال والال به ما ذكره القاضي يعنه لا يسميه واجبا الاليق به يعني اراد أن يزكه معتزل المعتزلي اصلا أن ان, أن يجعل له نصيبا من العلم فقال ان اليق به أنه لا يقول بانه واجب انما يقول مامور به امر دون دون الذنب ولا يسميه واجبا قال والاليق به ما ذكره القاضي وكذا نقله القاضي عبد الوهاب نسبه إلى المعتزله بغداد فلم ينفرد به اذا كما قال بعضهم يعني ليس هذا فرد به الكعبي فقد قال به كذلك ابو الفرج من المالكيه حكاه عنه الباجي ثم قال إن كان مراده بكون المباح مامورا به أنه ماذون في فعله وتركه فالخلاف في العبارة أن المباح مامورا به يعني لو اراد أن يجعل له صلاحا خاص ماذا تريد بالمباح أنه مامور به لو قال انا أعني اصلاحا خاصا به وهو أن المباح مامور به بمعنى أنه يجوز فعله ويجوز تركه على السواء خلاف ماذا في العبارة مشححه فيه بالصلاح ان كان الصلاح الأصل فيه الا يخالف ما شاع من الصلاح لكن لو اصطلح على ذلك فهو اصلاح خاص به حينئذ يكون الخلاف ماذا في العباره لأنه فسر المأمور بشيء ليس هو المعهود عند الاصوليين بل فسر المامور بما يوردف المباح قال إن كان مرادهم بكون المباح مامورا به أنه ماذون في فعله وتركه فالخلاف في العباره وإن اراد أن الاباحه للفعل اقتضاء له على جهه الايجاب او النفي وان فعل المباح خير من تركه فهو باطل يعني لو اراد به معنى الاقتضاء الذي هو الطلب فيدخل فيه الواجب الندب وان وان الفعل راجح على الترك مع المنع في الواجب وجوازه في المندوب فهو باطل فهو, فهو باطل لماذا لان المباح بالمعنى الأخاص هذا فيه سواء ماذا الفعل والترك ليس احدهما أرجح من, من الآخر لكن الواجب فيه ترجيح وليس ترجيحا فحسب بل هو منع من الترك وكذلك الترك في المندوب يكون ماذا مرجوحا وليس براجحا إذا ليس على السواء إذا فرق عند الشارح اذا فرق بين الفعل والترك وقدم أحدهم على الآخر لا يستوي هذا مع التسوية تسوية شيء والترجيح شيء آخر هؤلاء لا يفسر هذا بذلك فإن اراد هؤلاء المعتزله معتزله بغداد ان اراد بالامر بكون المباح مامورا به أنه يستوي فيه الترك والفعل فوصلاح خاص بهم فالمشحح يناد فيماذا في الصلاح في وإن اراد به المعنى الذي هو مشهور عند الاصوليين فهنا نقول هذا باطل لأن المباح يجوز الفعل والترك على السواء يسوي فيه طرفان والواجب هذا راجح الفعل يمنع منه الترك والمندوب يكون فيه ماذا له مرجحيه الترك ولذلك قال وان اراد ان الاباحه للفعل اقتضاء له على جهه الايجاب أو الندب وأن فعل المباح خير من تركه فهو باطل وقال ابيالي ذهب الكعبي إلى أنه لا مباحه في الشريعة يعني انكر المباح لا يوجد شيء مباح في الشريعه وله ماخذان يعني دليلان احدهما وهو الصحيح عنده أن المباح مأمور به ولكنه دون الندب كما أن المندوب مأمور به ولكن دون الواجب وهذا بناه على أن المباح حسن قد مر معنا ذلك باول النظم ويحسن أن يطلبه الطالب لحسنه وهذا هو الذي اعتمده في الفتوى وهو غير معقول غير معقول فان هذا المطلوب اما أن يترجح فعله على ترك يعني هذا المذهب اراد المأمور به بالمعنى الصلاح المشهور عنده اصولين وليس هو المعنى الخاص ليس هو المعنى الخاص يعني تجويز بمعنى خاص للكعب واضرابه ومن معه هذا باطل وانما اراد به ماذا الاقتضاء والطلب الترجيح عين يدنا يكون هذا معنا المعنى يكون المعنى باطل قال هنا وهو غير معقول فان هذا المطلوب اما ان يترجح فعله على تركه أو لا. المطلوب اما ان على تركه اولى فان لم يترجح لم يترجح فعله على تركه هذا ماذا هذا المباح هذا المباح بعينه اذا كيف هذا المباح بعينه الذي لم يترجح فيه فعله علا على تركه فكيف يقال انه مامور به والمأمور به ماذا يترجح الفعل علا على, على تركه إما مع المنع وإما مع المرجحيه المنع في ماذا في الواجب المرجحيه في المندوب اذا لا يسويان إما أن يترجح فعله على تركه اولى الثاني ماذا المباح فان لم يترجح فهو المباح بعينه وان ترجح فان لحق الذم على تركه فهو الواجب والا فهو المندوب ومن تخيل واسطه فلا عقل له فلا عقل له <تصفيق> قال في البحر والحق أن مقصود الشارع بخطاب الاباحه إنما هو ذاته من غير اعتبارنا هذا الذي ذكرت لكم انه اذا قيل مباح وهو حكم شرعي لا يصدق الا على ماذا المباح الذي يستوي فيه الطرفان فعلا هذا الذي ينبغي أن يجعل طردا في ليس في هذا المقام وانما في جميع المسائل إذا قلنا بأن الاحكام الشرعيه واجب ومندوب ومكروه مباح وعرفنا هذه الاحكام بتعاريف خاصة حينئذ كل تعريف يباين التعريف الاخر حينئذ لا ناتي نقول الواجب أعم من المباح والمباح عام هذا جنس هذا هذا باعتبار آخر والبحث عندنا هنا ينبغي أن يكون في ماذا في هذه الانواع التي هي احكام شرعيه تكليفيه بمفاهيماتها الخاصه واما جعل مفاهيمات عامه هذا ليس مرادا إذا قيل الماء مباح ليس المراد هل المباح بالمعنى الاعم او بالمعنى الاخص ليس عندنا الا المعنى الاخص الذي هو حكم شرعي وأما المعنى الاعم فهذا اشبه ما يكون اعتبار آخر اعتبار اصولي أو ذهني حينئذ البحث كما قال هنا في البحر الاصل يكون هنا ليس للشارع إلا مقصود واحد وهو ماذا وهو ما ادخلناه في حد الحكم أو التخيير الذي الثوى فيه الطرف ليس عندنا مباح بمعنى آخر البتة ولذلك قال هنا والحق أن مقصود الشارع بخطاب الاباحه إنما هو ذاته من غير اعتبار اخرى فإذا كان المباح صار وسيله الى واجبن هذا خرج عن كونه مباحا هذا خرج عن كونه صار ماذا صار واجبا اذا حكم في الشرع ماذا واجب بدليل القاعدة الأخرى التي دل عليه الدليل الشرع ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب اذا المباح الذي صار وسيلة إلى واجب خرج عن كونه مباحا حينئذ بحثنا في ماذا في الواجب الذي صدق عليه حد الواجب أو في الواجب الذي يصدق عليه القاعدة يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ها يريد يقول هذا صار وسيلة إلى غيره صار وسيلة الى غيره قال هنا فأما من جهه انه شاغل عن المعاصي الذي عناه ماذا الكعبي فليس هذا بمقصود الشرع ولا هو المطلوب من المكلف ولا هو المطلوب من من المكلف فانما باعتبارنا هو مطلوب من المكلف لكن باعتبار ماذا باعتبار القواعد الاخرى قال وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيله فلا ننكره يعني ما قاله الكعب ان انيت به أنه يصير وسيله الكف عن المحرم فصار واجبا نحن نوافق فهذا ولا ننكره وكذلك اذا صار وسيله الى المندوب فصار مندوبا هذا لا ننكره اذا هذا نوافق عليه ولاش اشكال فيه لكن اعتبار ماذا المباح من حيث هو هل هو مامور به او لا ليس مامورا به المباح من حيث هو هل هو مامور به او لا قل ليس مامورا به وأما إذا صار وسيلة هذا عندنا قواعد أخرى وهو ماذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هكذا التفصيل قال هنا فأما من جهته انه شاغل واما من جهته عن المعاصي فليس هذا من مقصود ولا هو المطلوب من المكلف وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعه ووسيله فلا ننكره ولكن المنكر قصد الشارع اليه ولاجماع المسلمين قصد الشان قد يقصده الشارع قد يقصده الشارع من اعتبار ماذا باحتباره انه صار وسيله ولاجماع المسلمين على الاباحه حكم نعم هو يقصد ماذا المباح باعتبار ذاته ليس مقصودا للشارع أو كذلك لكن إذا صار وسيلة قصده الشارع لم يكن حينئذ مباح واضح هذا اذا قيل بان المباح هل هو مقصود للشارع ام لا ان كان المراد به المباح لذاته ولم يكن ثم وسيلة لشيء اخر مامور به هذا ليس مقصودا للشارع ليس مقصودا لشيء لو كان مقصودا للشارع لطلبه ولما لم يطلبه دل على انه ليس مقصودا للشارع لكن إذا صار وسيلة صار ماذا مقصودا للشارع حينئذ هذا مراد وذرف شيء قال على أن وبالاجماع المسلمين على أن الاباحه حكم شرعي أو كذلك وأنه نقيض الواجب نقيهض الواجب المعنى الذي ذكرناه سابقا المباح فيه تخيير والواجب لا تخيير فيه اذا هما نوعان نوعان له ها فعل المكلف او نوعان للحكم في مرتبة واحدة وكونها وصلة لا يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرع يعني كونه وسيله حينئذ لا يغلب أو لا يغلب على ماذا على المعنى الآخر الذي هو الاصل من الشارع وليس كونه مقصودا لغيره بل قال في التحبين في بحث المباح دليل الاول وهو قول الائمه انه غير مامور به الأمر يسلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح ترجيح الفعل الامر يسلزم ترجيح الفعل على ماذا على الترك اما مع المنع من الترك أو مع جوازه أي ترجيح ايجاد الفعل ولا ترجيح في المباح أما أن الأمر يستلزم الترجيح فلان الأمر طلب والطلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لما مر من حده في انه خطاب تخيير وتسويه بين الفعل وتركه عين لا تخيير فيه لا لا ترجيح فيه وذلك لا رجحان فيه وإذا ثبت أن الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لزم أن المباح غير مامور به اذا الامر يستلزم ها الترجيح كذلك والمباح لا ترجيح فيه اذا الامر اذا المباح ليس مامورا ليس مامورا به فالمباح غير مامور به قال الطوفي وينتظم شكل الدليل هكذا المباح لا ترجيح فيه وكل ما لا ترجيح فيه فهو غير مامور به كل ما لا ترجيح فيه فهو غير مامور به فالمباح غير مامور به او هكذا بطريقه أخرى المأمور يستلزم الترجيح المأمور يستلزم الترجيح وكل ما استلزم الترجيح فليس بمباح للصلاح فالمامور ليس بمباح للصلاح ثم تنعكس كلتا المقدمتين المباح ليس مامورا به قال ولان في الشريعه مباحا غير مامور به اجماعا صحيح في الشريعة مباح ليس مامورا به لو اشتغل عن عن عقد بيع بعقد ايجاره هل صار وسيلة الى مامور به لو انشغل بعقد بيع عن عقد ايجاره او بعكسه هذا ليس ليس وسيله الى الى مامور به فلن يكون مامورا به نعم لو انشغل عن المحرم كما قال كعبي بمباح قد يكون واجبا إذا لم يكن الا هذا حينئذ قد يكون واجبا بل يكون واجبا لكن إذا اشتغل بمباح عن مباح حينئذ لا يكون لا يكون واجبا قال ولان في الشريعه مباحا غير مامور به اجماعا هذا دليله وهو صحيح وهو المرجح وقال الكعبي كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب ولا يتم إلا باحد اضاده وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال الطوفي تقرير حجته أن المباح ترك حرام وهو أي ترك الحرام واجب فالمباح واجب اما ان المباح ترك حرام فلانه ما من مباح إلا وتلبس به يستلزم ترك محرم بل محرمات كشرب الماء وأكل الطعام والتنزه في الأماكن بالمشي والحركه ونحو ذلك يستلزم ترك الزنا مثلا وشرب الخمر لكن يقال شرب الماء بعينه إذا لم يكن إلا شرب الماء حين قد يتعين لكن شرب الماء وغيره هنيد تخصيص المباين يحتاج الى الى نص صنع. قالوا نحو ذلك يستلزم ترك الزنا وشرب الخامل قطع الطريق وغير ذلك من المحرمات واما أن ترك الحرام واجب فباتفاق وتاول كعب الاجماع بالنظر الى ذات الفعل دون تعلق الامر به يعني الاجماع على أن على أن المباح ليس مأمورا به قال هذا باعتبار ذاته وكانه عنده لا يوجد باعتبار ذاته الا في الذهن وان باعتبار الواقع هذا لا يكون إلا مأمورا به اذا الاجماع على ماذا على المباح باعتبار ذاته وليس هو البحث فيه قال هنا دون تعلق الامر به بسبب توقف ترك الحرام عليه جمعا بين الادله ورد بين بأن المباح ليس ترك الحرام بل شيء يترك به الحرام مع امكان تركه بغيره فلا يجب واجيب بأن المباح يستلزم ترك الحرام بمعنى أن المباح يستلزم ترك فرق بين مسالتين أن نقول المباح ترك الحرام هو عين المباح وبين أن نقول ترك الحرام يستلزم ماذا الاشتغال بالمباح يستلزم ترك الحرام اذ الاستلزام ليس هو عين الشيء ليس عين الشيء بان المباح يلزم ترك الحرام ويحصل به ترك الحرام لا ان المباح هو ترك الحرام بعينه اذ فرق بين بين المسالتين اذا قوله غير مامور به إلا طلب ثم قولان في المساله هل المباح مامور به او لا ان اريد به المباح بالمعنى الأخاص والصواب وحين يدنا نقول ماذا أن المباح ليس مامورا به لماذا لما ذكره الناظم اذ لا طلب لأن المأمور معناه انه مطلوب مقتضى والمباح ليس ليس كذلك وإن أريد به ماذا المباح باعتباره وسيلة إلى مامور به وحين صار ماذا صار مامورا به هل هذا في خلاف الجواب لا لا خلاف فيه البتاع بقية البحث والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين